İnne, Ladin kafâo la Allah فأخذهم الله بذنوبه والله قُل لِّلَّذِينَ كفروا سَتُغْلَبُونَ وَتُشْحَنُونَ إلى جهنم مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن في للله بي في سبيل الله واراك في رت وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ Rû'inâ lill nâsihubussât minan nissâ'i راحم في و الفضله على الخليل مسومه مات والله عنده حسن المآب قل أؤمن Elle vi اشتركوا <تصفيق> Vallahi.